فيقول ثابكم الله نرجو أن تنبهوا على الألبسة التي عليها أسماء أو صور لبعض المشركين هذه حقيقة من الظواهر المؤسفة المؤلمة وخاصة في المساجد بيوت الله عز وجل يعني أحيانا يصلي المسلم وأمامه صورة لكافر أو صورة لحيوان أو صورة لوحش من الوحوش أو اسم لأحد مثلا المغنين أو نحو ذلك ويصلي وهي على ظهر الرجل الذي أمامه وحقيقة يعني هذه من الأمور المؤسفة أن كثير من المسلمين اتخذوا ظهورهم وبطونهم دعايات. ان كثير المسلمين اتخذوا ظهورهم وبطونهم دعايات اما لمغني او للاعب او لمثلا بعض الكفار او بعض يعني الانديه او بعض جعل ظهرهم وبطنه دعاية لهؤلاء فالذي ينبغي على المسلم ان يربى بنفسه من ذلك والا يكون بهذه الحالة المزرية المشينه التي لا تليق بمسلم ولا سيما داخل المساجد وبيوت الله هذه الأمكنة المحترمة التي لها حرمتها ولها مكانتها فالواجب تقوى الله عز وجل والبعد عن ذلك ليس في المساجد فقط وإنما في كل مكان لكن في المساجد الأمر أعظم وأشد لما للمساجد من مكانة وحرمة والله أعلم يقول يسأل عن بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم هل هم من الأوس أم من الخزرج لا أذكر الآن بأي شيء نقض بنو قينقاع العهد بأي شيء نقض بنو قينقاع العهد بنو قينقاع نقضهم للعهد كان كما عرفنا على إثر معركة بدر على إثر معركة بدر و لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام نقضهم للعهد على إثر هذه المعركة وهم حسد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النصر المبين وذكر أنهم كانوا أشجع هذه القبائل الثلاث يعني أشجع هذه القبائل الثلاث قبائل يهود الثلاث هم بنو قينقاع ولهذا كانوا أول قبيلة أقدمت على نقض العهد والآخرون تأخر نقضهم إلى ما بعد ذلك فحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصر المبين الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به في غزوة بدر فكان منهم أن نقضوا العهد وحصلت منهم بوادر منهم منها قصة ال.